يا طير يا طير يا طير يا طير يا يا يا يا, يا, يا طير يا طير يا اللي بتحب السفر بتحاوي والله عنيد وعمره من كسر اسأل عنا لبنان اسأل عنا لبنان والأردن والحجار أهل السلاح كنا أهل السلاح كنا وانكتب إلا النصر يا سري أبو عمار يا يا سري أبو عمار يا عز العرب شوف الحسود اليوم شوف الحسود اليوم. فتحوي والله صيل فتحوي والله صيل امروا من غلام <متحدث> اوه اوه, أوه, أوه فتحوي فتحوي يا فتحي يا خلي اسمك بالعالي فتحاوي فتحاوي يا فتح يم الأحرار اسمك بيهز شبالي فتحاوي فتحاوي ابن الفتح العنيد قلبه والله حديد نظرة عينه بتكيد وسلاحه خلي اسمك بالعالي فتحاوي فتحاوي <تصفيق> يا فتحي من الأحرار اسمك به السج فتحاوي فتحاوي إبني الفتح بجينين قلبه والله ميلين دايما عالي نشبين وعلقود سنوين فتحاوي فتحاوي فتح Kufiit halkityar Sامit tahti lhysar Blihshamahdawee Fadhawee Fadhawee 1.65 Tulek elmarit lathihin 1.65 Tulek elmarit lathihin Rajat naa l falistin ll l l l l l اسمك بيهس جبالك فتحاوي فتحاوي اهل الفتح بلبنان انطلقوا من عمان والجنوب الحيران يبكي فتحاوي فتحاوي ومن ومنظمت التحرير بسمي وعنوان كبير ومنظمت التحرير بسمي وعنوان كبير واتقرر هالمصير شعب هاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي يا فتح يا الثور خلي اسمك بالعاله فتحاوي فتحاوي يا فتح يا اسمك بيز شبالي فتحاوي فتحاوي يا فتح الثور خلي اسمك بالعاله